فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوال وقال إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا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 بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء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 فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصارحين Zalik مِنْ enbāi l染ab, Nuhi ituluiud band vaide 90, sellise ma teiste teisega inversuna Wama أَكثَرٌ النَّاس وَلَ حََصَ